كن استعين. إهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ, إنما المشركون نجس فَلَا يَقَرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ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 وقالت اليهود عزير زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون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 وقاتلوا المشركين كاففا كما يقاتلونكم كاففا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين